فاستبشروا ببيعكم, الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ومن اوفى بعهده من الله ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون ا ل آ م ر و ن بالمعروف والناهون عن, عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم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 من بعد, ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم, ثم تاب عليهم إنه بهم رغوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه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 حتى إ ذ ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم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 موسوعه ا ل ن ا ب ا ل ر ح ي م يا للعلوم ه ا ل و ن ا ا ل ا م ي ن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا الصادقين مع ايها الذين امنوا َُ اتقوا َُّ الله ََّ وكونوا َُُ مع ََ الصادقين ََِِّ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله أكبر مع